النشرة الإخبارية لله در معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدام متوالي حتى غدت همراتهم من رميان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لسنة ألف واربعمائة للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. عملية استشهادية تضرب بوابة مقر للشرطة الإندونسية بمدينة سورابايا في إندونيسيا هلاك تسعة وعشرين عنصر من الجيش النصيري على جبهات جنوب دمشق البداية من إندونيسيا بعد التوكل على الله عز وجل فجر استشهادي من جنود الخلافة دراجته النارية المفخخة على بوابة مقر لشرطة الإندونسية في مدينة سورابايا في إقليم جاو الشرقية شرق إندونيسيا ولله الحمد وإلى ولاية دمشق فبفضل الله وحده خاض جنود الخلافة مواجهات عنيفة مع الجيش النصيري على جبهات مخيم اليرموك ومدينة الحجر الأسود وحي اتضام جنوب دمشق حيث دارت مواجهات هلك على إثرها تسعة وعشرون عنصراً وعطبت دبابتان ولله الحمد والمنة أما في ولاية كركوك، فقد تم استهداف دورية للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة قرب قرية الملح غرب الدبس ما أدى إلى مقتل مسؤول في الحشد وإصابة مرافقيه. ولله الحمد كما تم تدمير عربتين رباعية الدفع لشرطة الاتحادية بعبوتين ناسفتين قرب قرية مريمبيك شرق قاطع الرشاد ولله الحمد وفي ولاية صلاح الدين فقد تم استهداف آلية للحشد الرافضي بعبوة ناسفة قرب منطقة الفتحة شمال شرق بيجي ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد فيما تم أسر وتصفية عنصرين من الحشد الرافضي غرب مدينة بيجي ولله الحمد أما في ولاية نينوى فقد تم تفجير عبوة ناسفة على آلية نقل مؤن لشرطة الاتحادية الرافضية في حي الموصل الجديدة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد. فيما تم تفجير عبوة لاصقة على آلية عنصر من الحشد الرافضي بمنطقة البورصة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ما أدى إلى هلاكه وتدمير آليته ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية ديجلا أسر وتصفية عنصرين من الحشد العشائري المرتد شرق ناحية الزاب ولله الحمد والمنه وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين عملية استشهادية تضرب بوابة مقر للشرطة إندونيسية بمدينة سورابايا في إندونيسيا أهلكت 29 عنصر من الجيش النصيري. على جبهات جنوب دمشق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى من